بوك تو تخوت همتي خمسة عشر خمسة عشر الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية مي ماكفس مارزقي معي حبه فراوله معي حبه فراوله ماكس كيوي وسازامثرو معي حبه كيوي وشمام معي حبه كيوي وشمام معي برتقاله وحبه جريب فروت معي برتقاله وحبه جريب فروت مي ماكس واشلي تا مانجو معي تفاحه وحبه مانجو معي داناناسي معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس مي فاكيتيب خيلس انا اعمل سلطه فاكهه انا اعمل سلطه فاكهه انا أكل قطعه توست أنا أكل قطعة توست مي فتشام اورتشوبيلاس كاراكيت انا توست مع زبده انا اكل قطعه توست مع زبده مي فتشام انا اكل قطعه توست مع زبده ومربة انا أأكل قطعه توست مع زبده ومربة مي فيتام ساندويتشس انا اكل ساندويتش انا اكل ساندويتش مي فيتام انا اكل ساندويتش بالمارغرين أنا, <تصفيق> انا اكل ساندويتش بالمارغرين ما في تام ساندويتش انا اكل ساندويتش بالمارغرين وطماطم والطماطم <تصفيق> پوری نحتاج إلى خبز وارز نحتاج الى خبز وارز چون نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج إلى سمك وستيك چون نحتاج إلى بيتزا ومكرونه سباغيتي نحتاج الى بيتزا ومكرونه سباغيتي كيديف ماذا نحتاج زيادة على ذلك ماذا نحتاج زياده عن ذلك تشوين суписთვის стафило და პომიდორი გვჭirdება نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه نحتاج الى جزر وطماطم არის სუპერმარკეტი اين السوبرماركت اين السوبرماركت იგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიები ჩამოწერა შესაძლებლია შემდეგ ინტერნეტ მისამარწე VWV წერტილი